Lanza! But I'm multimik pol po Al-Hududu ma جانا من الوقت ساعة تعقد الضبنا التواضع وبين الزول وتاخذ منا الطفل المدلل حركات ولانا مصوبه العين طله ولا محتاج عون راوغت عاقصيد وتنهاته <تصفيق> هو معها عرافت ندهت الجود بالموجود وصعدت قلت كل شس وقناعته